فاذن الله سبحانه وتعالى بفتح باب من ابواب الطاعات لم يفتح من قبل لهذه الامه باب لمغفره الذنوب صلى يا جماعه عطية عطيه يعني ده يمكن ما كان اسلام لكنه عطيه ده استحقاق ده النبي صلى الله عليه وسلم لما بذل بازل بذلا شديدا اذن الله له ان يوفق لهذه العباده أهي العبادات كده أذن الله أن يفرد على هذه الأمة لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة إلى الصلاة كفارة يعني الصلاة ده باب مغفرة باب الذنوب تقع باب درجات ما عبد لله سجد عبد الله سجده إلا رفع الله بها درجة باب تفتح لك باب الدعاء ان أفضل الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم باب الثناء على الله هذا الثناء الذي يملأ الميزان الصلاة باب من أكبر من أكبر العطاية والنعم ان كل من فتح عليه من الأنبياء تجده كان بيعمل إيه كان يصلي الصلاة المعراج الصلاة المعراج الصلاة معراج القلوب الصلاة الذي كلما صلىها العبد كلما رفع درجة أماكن الصلاة أماكن نزول الرحمات أماكن نزول البركات كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة ناداته الملائكة هو قائم يصلي في المحراب أماكن نزول البركات والرحمات أماكن الصلاة، أماكن النجاة، أماكن الصلاة، صلاح الأرض يقوم الصلاة، ضيع الأرض ضيع الصلاة، لا دين لمن ضيع الصلاة، إذا هنت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ الصلاة عمود الدين الرئيسي، عارفين عمود الخيمة، الخيمة لما بتيجي تقوم بيبقى فيه عمود كده ايه في نص الخيمة وبعد كافي أوتاد على جانب الخيمة. أو العمود الرئيسي ده بتاع الدين الصلاة فإذا سقط هذا العمود سقطت الخيمة سقط البناء هذه العبادة العظيمة التي فيها أحوال بين العبد وبين ربي تخيلوا يا جماعة أنت لما بتعمل حاجة مثلا خمس مرات ممكن تزهق لما بتقول حاجة خمس مرات لو انت بتحفظ حاجة حفظتها خلاص هتزهق هتزهق إلا الصلاة إنك كل ركعة هتقول نفس الكلام وكل مرة بتشعر باحتياج تشعر بالخوف بتشعر بالرجاء تشعر بثناء مختلف تشعر أن روحك تلمست وتذوقت نوع آخر من أنواع العبادة بين الثناء على الله سبحانه وتعالى بين رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى بين خوف من الله سبحانه وتعالى ان كل صلاه مختلفة عن الصلاة اللي وكل ركعه مختلف عن ركعه اللي وكل, وكل سجود مختلف عن السجود اللي قبله ما بتزهقش لا ما بتزهقش من الصلاة.